بسم الله الرحمن الرحيم قل <تصفيق> بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يهمون صفحي طلبة الدكتور محمد رجال اسماعيل يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله رب الطيبين ولي الصالحين ومالك السماوات السبع والأرضين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اولا اصول التفسير وقد وقفنا المجلس السابق عند قول المصنف أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى منه ثم ضرب مثالا على ذلك أو أمثلة على ذلك قال مثال اخر في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه قال قال ابو حيان وأبو حيان احد ائمه اللغه والتفسير وتفسيره حافل بالتفسير اللغوي خاصه ما يتعلق بالنحو ثم بعلم القراءات واسم تفسيره البحر المحيط. قال أبو حيان وقد ركبوا جون من الإعراب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جمله مستقله من مبتدا وخبر لانه متى امكن حمل الكلام على غير اضمار ولافتقار كان اولى ان يسلك به الاضمار والافتقار كان اولى من ان يسلك به هذا خطا وهذا خطا أمتن حمل الكتاب ولأنه متى أمتن حمل الكلام على غير إضمار أنا عندي عندنا في اللغة ما يسمى بالعادة الأصلية وما يسمى بالاستثناء هناك عادات لغوية أصلية كما ذكرنا من قبل مثلا أن العرب في عادتهم حينما يتكلمون فإنما يلجؤون في أصل عادة كلامهم إلى الإيجاز ما امكن ويكون ذلك علامة على البلاغة والفصح فإذا أطنبوا اسهبوا فصلوا كراروا فهذا استثناء يدل على وجه من البلاغة أعلى من الإيجاز في ذلك الموضع بمعنى أنك لو وجدته في مقالتهم يكررون العبارات ويأتون بالمرادفات، فهذا لا بد أن ينبني عليه معنى إنما قصدوا ذلك لمعنى لأنهم أهل بلاغة والأصل عندهم في بلاغتهم ولسانهم للإجاز وعلى هذا جرى القرآن فتجد أن أصل القرآن يأتي على الإجازة وعلى الاختصار وأن الكلمة إنما أتي بها بحيث تكون أوجز ما يمكن أن يدل على المعنى المقصود وقد يأتي الكلام في القرآن على غير ذلك فيطنب ويزهب ويكذر ويفصل فهذا على غير عادة اللسان العربي فيكون ذلك لدلالة زائدة ويترتب على ذلك معنى وحكم كذلك الأصل عند العربية أنهم لا يضمرون فالأصل عدم الإضمار يعني الإضمار ما يعني الإضمار دي ضع بمثال الإدمار. يعني في اضمار وفي اظهار صح كده فالاصل انه يظهر ما يريد ان يتكلم عنه فاذا اضمر يعني اذا قال اننا تمطر، ده اضمار ولا اظهار اضمار من جهة الفاعل او امطرت اين الفاعل ها فالفاعل هنا لم يذكر صراحة لعله ان الأصل أن يقول امطرت السماء الأصل للإظهار لأن البيان والفصحة في الإظهار أما الإضمار فهو خلاف الأصل فليه نختار الإضمار لانه لو قالوا ان امطرت السماء لكان حشوا لأنها لا تمتر إلا السماء فكأنه يفترض الغباء في السام والعرب عندهم قعدة بتقول إيه الثقة في فهم المخاطب قعدة بيه جميلة وجليلة جدا العرب في مقالتهم وأساليبهم يثقون في فهم المخاطب أمي شيء المخاطب يكون إيه عربي صح كده لكن لو أنت طالع تخطب ولا بتقول محاضرة وتكلم والناس اللي قاعدة مش فهم العربي بالفصحة أو ليسوا على أساليه باللسان العربي الأصيل ما ينفعش أن أنت أن في فهوم هؤلاء المخاطبي لم الصحيح والبلغة حينها والفصحة والبيان أن تتنزل في الخطاب حتى تصل إلى أدناهم صح كده ان شاء الله ربنا تتكلم بالعاميه مش بالفصحى صحيح يا اخوانا فالمقصود الثقه في فهم المخاطب هذه القاعدة العربية جرى عليها القران فتجد في القرآن حذفا حذف الجمل حذف المخت... الخبر المبتدا يذكر الخبر مش موجود فين الفاعل فين المفعول كل التقديرات دي ايه القص في الجمل لانه <تصفيق> لأنه جار على أساليب العرب في ثقتهم في فهم المخاطر فأنت لو جئت وقلت أمطرت السماء ده في الحقيقة أزنى في والبلاغ لأنك لم تثق في فهم المخاطر لكن إذا قلت أمطرت أو إنها تمطر يباك أنك وثقت في فهم المخاطر وأن هناك معهود ترد إليه تلك الجملة ما الآن عليه اللي تمطر إيه فكانك فكأنك لما تقول تمطر السماء مش مفترض مش متوقع لما تقول إنها تمطر إن واحد من العاب ولا واحد من الاذكياء حتى يقول لك إيه أي شيء ذلك الذي يمطر إنك لم ترص هل ينفع يتصور هذا فبالتالي يحصل هنا بإيه وعدم الاظهار وهكذا نضرب مثال واضح وعلى ذلك فقص هنا بيقول إيه الإمام أبو حيان فيما الله تعالى يقول يقول ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر يعني ممكن اعتبرها غير كده ذلك الكتاب أعتبر كل دي مبتدأ ماله يعني هذا الكتاب ماله في فيما اسندت إليه من الخبر لا ريب فيه هو يقول ايه بقى إن ذلك الكتاب جملة مستقلة ولذلك يحسن هنا على هذا الفهم الوقوف على الكتاب دائما علامات التوقيف مش توقفي علامات الوقف والابتداء مش توقفي في الجملة وإنما تتوقف على المعاني والمعاني قد يختلف فيها أهل التفسير معاين يا أخوان <تصفيق> العلامات اللي موجودة في المصاحب مش توقفية مش ملزمة يعني وإنما تتوقف على المعنى لذا قد تجد اختلافا في تلك العلامات صحيح فلو انت قلت لجملة مشتقل عدو ذلك الكتاب تفمت فيحسن حينها الوقف صح جدا لكن لو انت قلت ان ذلك الكتاب زي هذا الكتاب يفتقر الى خبر وخبر مثلا لا ريب فيه يبقى ان لا يحصل وقوف يبقى الوقوف فيه البعض قال طب وليه لا ريب فيه طب ده في دي انا هخليها تتعلق باللي جاي اللي جاي هدى للمتقين هيبقى اصل الكلام ذلك الكتاب في خبر لا ريب او ذلك الكتاب جملة وخبر لا ريب لا ريب في ذلك جملة تانية يبقى يحسن سعيد ثاني أنت فيه هدى للمتقين في ذلك الكتاب هدى للمتقين لو قلت فيه هدى للمتقين قد يحتمل ان مش كل الكتاب هدى للمتقين وإنما مضمن فيه هدى ونت فلذلك رجح كثير من المفسرين العكس قالوا لا ده لا فيه يبقى فيه متعلقة بلا وكل وكل وصفه اسمه ايه هدى للمجيب فمعنى ذلك ان كل موضع من اياته هدى شوف كل دي علامات علامات وقف علامات كلها تتوقف على على المعنى الذي يرجحه المفسر ان يقولوا أبو حيان رحمه الله، لأنه متى أم حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار يعني إفتقار، يعني أنت لو قلت المشاريز ذكره، لو قلت ذلك الكتاب، واعتبرت إني ده بمقامك المواش، زي ما بتقول هذا الكتاب ماله، يبقى أنت مفتقر إلى ما تتم به الجملة. قلت هذه الشجره مش انت مفتقد لشيء يتم بالمعنى صح كده فالافتقار استثناء كل ما امكن ان نحمل الجمله وتركيبها على معنى لا يفتقر الى غيره كان اولى فلو قلت تلك الشجره لو اعتبرتها ان دي مبتدا وخبر اولى من نقول تلك الشجرة كلاهما مبتدا يفتقر إلى خبر والخبر أبدأ ادور عليه عايز يقول ان الإضمار ودي حالة الأولى والافتقار الحالة الثانيه ودي بيها صور كتير افتقار لكن هنا الصورة بتاعتها ان مبتدئ في خبره فأنا مفتقر إلى البحث على ما يتم ايه المعنى قال لك لا بش ده الأصل لذلك قالت جملة مستقدة أن أنت في الحقيقة لو قلت ذلك الكتاب مبتدا وخبر ما استقرت إلى إيه إلا شيء آخر يتم بالمعنى المعنى تام وكامل وفيش مشكلة يقول كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار أظن هناك, هناك فقط كان أولى أن يسلك به وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الودوه وأبعدها من التكلف واسوغها في لسان العرب ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس وشعر الأعشى يحمل معايا يا الكلام شوية صالتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ان كلام الشعر, الشعر بتاع عمر القيس وانا ممكن اجوب بقى واسح بخيالي تفسيري وفي اعرابي وقدم واخر واضمر ده مش هيضيرني بشيء لان لو حملتوش على ابلغ ما يكون من عادة العرب في خطابهم ايه الاشكال يعني ثم كان ماذا ها لكن القرآن لا يكون وكذا لابد من حمله على أبلغ وأفصح عادة اللسان العام هذا هو المعنى المقصود يقول يحمل جميع ما يحتمل اللغ من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام الله من أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه هذا على أن إنما نذكر كثيرا مما ذكروا يعني بيقول أنا نذكر في الكتاب احيانا أشياء مما ذكروها مما لا يكون من أفصح الوجوه طب تذكر عليه قال لينظر فيه فربما شوف يفي شوف شوف الإنصاف بتاع الأئمة شوف ينصاف الأئمة موراج الإمام نحو ده كان يعيف على ابن مال صاحب الألفين يعيب على ابن باك صاحب الالفين ويقول لكان شديش يوخ ابن معي فابو حيان عالم من اعلام اللغة العربية ومع ذلك شوف يقوله الانصاف والانصاف عزيز لما يأتي بقى من انصاف العلماء الراسخين المتمكنين اللي يحوج الى الانصاف اللي يحوج ان يفترض انه على خطأ والاخر على صواب لكنه الدين الدين ده العلم يقول لينظر فيه فربما يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه كانه بيقول ايه يمكن واحد يفتأك عليه ويجي خطأني يقول لا ده في وجه تاني انت ما خدتش بالك يا ابا حيا ان الوجه اللي انت ذكرته وضعفته ده ارجح منه شوف الادب الجميل بتاع العلماء ما؟ مش الطاط ودتر الاخر حدفه وفصله معايا يا اخوانا واحنا هناتي بقى في النص الثاني فيق خلاف شاء الله من القواعد اسم نعم الإعراب يأتي تبعا للمعنى ولا المعنى تبعا للإعراب اي انا سألتكم شو اللي تكلم نقش معاش نستخرج كل ما عنده نستفيد. ما استفيد الإعراب تبع للمعنى هذا هو الصواب الإعراب تبع للمعنى مش المعنى تبع لإعراب هي ظهر المسألة ان المعنى تبع الإعراض المعنى تبع الإعراض ده ظهر المسألة ان أنا أشوف إعرافها ايه ده مبتدأ وخبر ده يقولن كده ذلك الكتاب لو عملتها مبتدأ وخبر يبقى معناها كذا. زي ما قلنا نهيه، لو قلنا ذلك الكتاب مبتدأ وخبر دي معناها ايه هو كلمة الكتاب دي تنفع تبقى خبر اما انت اخبرت بشيء ما يعني ما لا يؤدي يعني زياده في المعنى مظبوط ده الاصل لكن هو المقصود ان ياتي كانما قال الالف واللام هنا مش اللامه التعريف العاديه كده احنا بنستخدمها الالف واللام هنا هي يقول ألف لام كماليه استغراقيه الف لام عاد ليه أفضل وأبصح وابلغ وأقوى ما يمكن أن يوصف به كتاب عايز يقول كده يعني إذا قلت الكتاب الحق يعني اللي من عند ربنا هو فين ذلك ولذلك أتى باسم ذلك ذلك ده اسم إشارة لايه البعيد هو مش بعيد هو عالي ها؟ وقد حمله بعض أهل الإيمة على البعيد إنهم قالوا ولكن كأن الخطاب جاء للكفار ذلك الكتاب البعيد عن منالكم إما يكون خطاب للمؤمنين فأراد أن يعظمه أن يعظم وأن يرفعه وهو أهل ذلك حقه ده كلام ربنا فأتى بهذه الإشارة يمكن بيقول ذلك إيه ذلك الكتاب زي ما كده المثال هذا الرجل او ذلك, ذلك الرجل يعني ايه الرجل طب ما انا شايفه الرجل كان اصغر يقول ايه ده الرجل بجد الرجل الحق يعني مش كل ذكر الرجل يقول ده بقى ايه ذلك الرجل معايا يا اخوانا لكن انا مش عايز اقصر اعرب وبعدين اشوف المعنى لان احنا قلنا ان الاصل ايه نشوف المعنى وبعد كده اعرب هو ده الأفصح والقبله وده الأصح نشوف المعنى وشوف التفسير وإيه ما ينبغي أن يحمل عليه ولذلك النقطة متلازمة انت بتحمل كلام ربنا على أحسن ما يحتمله من المعنى وبعد كده تأتي بالاعراب ما يناسبه وما يوافقه تهمنا مش اننا أتعرف بعد كده أفصل بجهة الاعراب ده خطأ وده الفرق بين تفسير العالم المفسر او البياني وبين تفسير النحو زي إعراب القرآن في فرق بينهم كبير ما تمشيش تفسير القرآن باللي انت عرفته من الإعراب دنتعرف في ضوء المعنى لان في الحقيقة النحو مش هيغلب النحو بيغلبش النحو أبيغلبش لازم هيجيب لك منهج لازم اجيب لك إيه؟ اه ممكن تمشي تمشي مع بتوع اللقاء صديتم عن صلى الله عليه وسلم قواعد في العموم تكلم القواعد اللطيفة دي الجميلة. يعني العموم ها؟ يعني العموم العموم بس طلاح. عام وخاص أمور وخصوص يعني العموم يعني لفظ خلي بالكم معايا هنا انا مش هقوله بالاستلاح اشنا حنفطكم لفظ اللفظ ده لما بيسمعوا العربي لانه ليه دلالة عربية باصل الوضع يعني العرب كانوا يقصدوا الصفة دي ايه الصفة دي ان اللفظ ده او التركيب ده أصد بي أن كل ما يمكن أن يدخل من الجزئيات والمفردات الصالحة أن تتصف بهذا الوصف لما نقول ايه مثلا نقول المسلم أكرم المسلم يعني أكرم المسلم المسلم من أكرم المسلم الخطاب ده الأمر ده لابد أن أستجيب له كيف أستجيب؟ أستجيب بإن أنا أفعل المأمور بي إيه المأمور بي؟ اكرام مين؟ هنا حفك المسلم حاجة أن المسلم العربي لما يسمعها هو عارف الاسلوب ده هو واضم الإسلوب ده واضعه بحيث أنه لما يسمع كلمة المسلم أو يأمر بها هيفهم ثقة في فهم المخاطب ان يقصد كل مصد كل اللي ينفع يدخل تحت الوصف ده انت مطالب تكرمه ده مثال في الايه في العموم احترم المسجد حاجة من الاتنين اما انت بتتكلم عن مسجد واحد انت في احنا بنقول هنا يا ابن المسجد يبقى بيتكلم عن اني مسجد مسجد. او انت بتوعظ الناس في الماشي وتقول بقى بتقول لهم نصيحة احترم ايها المسلم المسجد يبين المسجد ايه مسجد واحد كل اللي يدفع يتسمى مسجد مطلوب منك انت, انت تحترمه هذا هو ما يدفع صورة من صور العموم والعموم له صور كثير. لما نقول مساجد الله كل ما اضفته كل اللي ينفع ينضف اليه خلاص لما تقول كلام الله كل ما ينفع ان تطبق عليه الوصف بتاع كلام ربنا يبقى انت مامور به هو المقصود في هذا الخطاب معايه يا اخوانا فهمنا كده المقصود بالعموم الخصوص بقى العكس الخصوص ان انت تقصد ايه لا لن تقصد مفرده او جزئيه او ناحيه بس ازاي؟ يعني تقول اكرم المسجد وانت تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ مسجد بعينه يعينه دي يعني مخصوص عينه دي يعني خصوص يا اخوانا؟ يبقى ده لغض خاص صليتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يأتي العموم ويربي الخصوص زي ايه؟ تدمر كل شيء بأمر رضيها كل شيء دي ايه كل شيء دي ايه معايا معايا. كل شيء دي ايه كل شيء دي نفذ عموم كل شيء يعني خلد ما حط لان الشيء لان اعم لفظ موجود تقريبا في هو شيء انت كل ما يسمى شيء انت تقدر تتخيل وتتصور ان ذيك دمرته لكن هذا صحيح؟ هل دمرت الجبال؟ ما دمرت الجبال؟ ما دمرت الارض؟ يبقى عام اريد به الخصوص هذا عموم لكن مش مقصود ان انت تفهمه على عموم طب انت هتلخبطني مش بلخبطة ثقة شفت همية القعدة دي فاضع القعدة دي ثقة في, في فهم المخاطب ودي من عدة الارض ان هو واثق في فهم المخاطب انه خطب عربي مش هيحصله اي اشكال لما يسمعها الاشكال عندنا احنا لكن هو مش هيحصله اشكال عمره ما حدخيل ان كان المقصود ان الارض اتدمرت والجبال اتدمرت وبالتالي يقول لك لا. انت كده بتقول لي فين الدليل على ان الارض ما اتدمرتش لا الدليل في نفس الايه انه تدمر كل شيء بامر ربها عموم اريد به الخصوص لان العقل يستنكر ان الارض تكون اتدمرت لكن كل ما من شأن أن تدمره تلك الريح حصل حصل تدميره واضح يقولنا ده هذا عموم أريد به الخصوص وفي عموم هو عموم لكن تجي أدلة إيه تخصه أدلة تخصه دليل يخصه بعض العلماء قال عن الآية دي نفسها كده قال إن ده عام يتخصص مش عام أريد به الخصوص من الأول يعني هو متقال اصلا وما يقصدش بيه إيه ثقة في فهم المخاط لا أد هو عام وفي أدل لخصوصيته إيه دليل ها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مساكنهم ما هي موجودة إيه؟ مزبوط كده مزبوط لكن اللي قال إن ده عام أريد أبيه الخصوص من الاصل معاشي ده دليل يخصف لا ما بيش علاقة بموضوع التخصيص معاي يا أخواننا أردت بس تقريب الصورة زي إيه مثلا لفظ الناس الناس ده لفظ عام ولا كل واحد ينفع يدخل يتصف وصف الناس ينفع يدخل لنه ينفع لكن في آيات ما ينفعش الذين قال لهم الناس الناس هنا لفظ إيه عام يبقى كل الناس المفترض ان الناس قد جمعوا لكم تخشوه يبقى في ناس بتقول وفي ناس بيتقال لهم وفي ناس بيتحذر منهم يبقى اكيد ان كلمه الناس دي مش داخل فيها كل الناس سمعايا اكيد ان ده جزء من الناس هو اللي نصح وجزء من الناس منصوح وجزء من الناس بيتحذر منهم يبقى كان لفظ الناس هنا مش لفظ عام لكن عام اريد به ايه الخصوص ايه القواعد في العموم الكلام تيه طيب صليته عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول حذف المتعلق يفيد العموم النسبي الكلام ما تيه صح شاء ان شاء الله نحاول نفك ان شاء الله ماشي ايه يفيد تعميم المعنى المناسب له ويدخل في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله ووفرت من أفراد هذا المعنى العام من أمثل نقول المثال ونفك العبارة عنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالمتعلق بالفعل تتقون محذوف ايه المتعلق ايه اللي ممكن متعلق بالفعل مفعول به ما هو بص الفعل ليه لازم يكون الفعل اللي فيه مفعول به صح كده صح لا مش صح انتوا بتجاملوني الفعل ممكن يتعدى وممكن ما يتعداش ها اضاءت الحجره يعني عايز تقول ايه او اضاء الصباح وبسسكت يعني اصبح نور في نفسه خلاص لكن لو قلت انا ارى المسب اضاء المصباح والحجرة هنا بصادر متعد في افعال ممكن تبقى لازمة افعال ممكن تبقى متعدية ممكن من الاكتر معايا يا اخواننا هنا بيقول ايه بقى بيقول ان تتقون ده فعل ايه اتقى العبده شيئا ايه شيئ ده ما ذكروشك الاهة الاصل يبقى مذكور طب ليه حذفه عايز يقولك لما بيجي يحذف المفعول اللي هو نوع من نوع المتعلقات ده يدل على العموم يعني ايه العموم يعني كل ما يمكن ان يتقى حطه لكن لو ورد لعلكم تتقون النار خلاص نصيت ان التقوى هنا من النار بس يعني ما تتقش الأمراض مسكين لكن من الإعجاز الله فيه إنه المتعلق فيبقى معنى لأيه إيه؟ لعلكم تتقون حط بقى تتقون الأخلاق المرذولة الأمراض والعلل تتقون المعاصي والذنوب تتقون الله رب العالم تتقون النار يوم القيامه وهكذا تتقون عذاب الله كل ذا ممكن ليش ممكن كل ما ينفع انه يتحط حطيته في حاجات ما ينفعش يتحط مظبوط كده ما ينفعش تقول عليكم تبتقون الجنة ينفع ما يبقى هو ده المعنى اللي هو عايز يقول يقول يفيد تعليم المعنى المناسب له ايه المعنى المناسب له الشيء اللي ممكن احطه مكان المفعول به وده من البلاغة الحذف صار بلاغة الحذف وتقليل الكلام صار دليلا على كثرة الكلام يعني هو لو زود كلمة وحدة في الآية لعلكم تتقون النار قلل المعاني فلما شل الكلمة دي شوف البلاغة الجميلة لما شل الكلمة يعني تقليل المبنى كان ايه زيادة في المعنى ده عكس القضية اللي احنا دايما بنقول ان زيادة في المبنى زيادة في المعنى لا ده طلع تقليل المبنى هنا تقليل الكلام طلع زيادة في ايه جميل القرآن ويمكن تقدير عدة متعلقات مثل تتقون الله تتقون النار تتقون المحارم وهكذا فوق ده وعدين فيها نفث كريمه لطيفة جدا ركز معي صلى الله عليه وسلم أنا لو جيت بره برا قلت له عايز ايه من ربنا هل الناس هتتفق؟ اللي طالع عينه في الفلوس هيسأل أكيد ربنا باللي هو عايز والراجل اللي عاد بيصال يسأل ربنا الأسئلة ولا؟ ها؟ تختلف ولا تختلف وتتباين بحسب الفهوم والإرادات والسعي والكذب ومراتب الناس ومراتب الدين والإيمان والعلم حاجات كتير لو انت إنت قلت إيه لعلكم تتكون النار وفي ناس إيمانهم تحت أرضي لا مركز في جنة لا في نار طحونة في طول الليل والنار ومش لكنه مسلم هو بالصيام بالصياء الخطاب ده مش لأهل الإحسان مثلا ده الخطاب ده المين للحد الأدنى خلي بالك النقطة دي الحد الأدنى مش لأهل التقوى والإحسان لا ده بيقول لك الإسلام ده ده ركني أرجال الإسلام فبالتالي كل المخاطبين كل المسلمين مخاطبون بهذا الخطاب يبقى انا مفترض ان انا اغري كين الاغراء المناسب لو قلت الواحد صوم رمضان عشان تتقي النار مكلمش مستحدة للاخرى دي خالص لكن الاغراء حصل بايه ان انا اديت الخنفاضي وقلت له ام لالليد تعيش تمعين حط ما تريد ان تتقيه بصيامك وخلي بالك اهو ممكن تتقله ده في الصوم بتصوم حنين اللي هو بيقول لك والله طب انا صوم بدينو وخميس وصوم يوم ويوم طالما اخد رجيم الصيام وده طبعا فيه فيه مشكله بيجي رمضان ينبسط لانه ايه ما هو برده ده فدا يعني ها لفتنا في ديهنا وخلاص واخرى تحبونه فهذه كلها الأجور والثوابات عند ربنا الخبول عند ربنا لكن الفقه والإجزاء دي بقضية أخرى كل المسلمين هذا فقه صحيح اللي ينوي الصيام ويحافظ على الصيام لا يبروه بشكل صحيح. حتى وإن كانت النية إيه هي مشاكل إنه هو مش عايز يصوم عايز صمرياء مثلا لكن لما يجي يسألني يقول له الله صمت وكنت براء الناس ويقول له عيد الصيام مش عقول له عيد لأنه فقه صحيح يقول له بقى عوض واستغفر ربنا عوض صمتي بقى أنا نافله كتير واعمل كده مش هقول له عيد ايه مش هقول له اقضي الصيان لانه حصل خلاص فليته على النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي انت كل مسلم مش بتفطر ما ارحم الله الله هذا شوف انت ما تفهم ده تيجي تقول الايه فيها نوع من انواع الفقه والفقه ما بستحضرش فيه اول خشوع والربانيه وزي ما لا هنا استحضرت ولا مستحضرش وكيف استحضر في محذوف مش في مذكور مش فيه مذكور في محذوف يفتخل أنت تتعبد إلى الله بما حذف ما أجل هذا الكلام وما أرحم الله تعالى بعباده شوفي الحذف عشان وانت قاعد تصلي وانت القرآن لعلكم تتقون فيا سلام تتأمل بقى رحمة ربنا رحمة ربنا رحمة الحد الأدنى من المسلمين انت كل واحد اللي ما يريده اللي عايزه سابها فاضية وانت حط ده اسلوب إغراء بس مش إغراء لفظي إغراء معناو معايا معايا أكوان هذا المعنى طب. مثال آخر إذا دخلت أل على الأوصاف الألف بلهم يعني وأسماء الأجناس على الوصف زي إيه على الوصف زي ايه ها زي ما تقول ايه مثلا المسلم المسلم ده وصف واسماء الاجنات زي ايه الانسان صحيح الناس ينفع فإنها تفيد استغراق من يشمل هذا الوصف او الاسم زي عندي الالف والان بتعمل حكسين شوف الحرف الواحد في اللغة العربين ديه من حاجات عجيبة جدا حرف الواحد يحول لك المعنى ان انت تشمله بس تقول ده يريد بكده ولا تريد بكده يحول لك المعنى تمام انت عندك عمود كده او خط خط ده لو عملته افقي يستغرق لو جيت عملت كده بقى رأسي يبقى كمال مش انت دائما الرسم البياني مش يبقى الافق ايه الارض اللي يستغرق الكل اللي بيشوف الكام اما دائما الرأس اللي هو الرأس يبقى بتاع الكيف صح جدا صح يعني ممكن تجد جدا ان نسبة قليلة من الناس خمس انفارماس انت بتقسم الرسم البياني خمسة عشر ايش لغايه ايش تجد خمسة هم اللي فوق في البيك في أعلى شيء الكيف بتاعهم عالي مع أنهم عددهم وإذا عدد الناس في الحقيقة لكن لما تشوف ال... لما توصل للألف تجدوا إيه نزل فتجد الألف كلهم على مثلا كم, مثلاً كم في المية خمسة في المية من الإتقان أنتوا أنت معايا يا معايا المقصود زي تجد الهرم الهرم أعلى شيء فيه هو أغر شيء فيه وأوسع شيء فيه القاعده هي شيء فيه صح كده نفس الكلام هنا الالف واللام بتعمل الحاجه دي جميله جدا تعمل ايه الف واللام دي عامل زي الترموستات تجيبه افقي الالف واللام افقي تستغرق يبقى هتقول المسلم دخل فيه كل ايه كل مسلم كل مسلم مؤمن محسن اتقى الاتقياء دخل فيه كل مسلم صديق الامه دخل فيه ماشي ودخل فيه افسق الفساق بكلمة المسلم لكن لما تجيبه كده وتخليه رأسي يبقى انت بتشير على واحد فوق بقى يبقى المسلم كأنك بتقول ده المسلم اللي بجد زي المسلم ومن سلم المسلمون من اللي ثاني ويادي بيقول ايه مش كل المسلم من سلم المسلمون من سلم المسلمون مش هايزيقول كده عايز ايه المسلم اللي بجد المتحقق بالاسلام هو من سلم المسلمين من سلم عيد. معاي يا اخواننا لو انت قلت المسلم كل مسلم يعني خلته أفقي شوف البس الحركة دي تخليك تكفير ازاي لو عملت بس كده وخليت الالف واللام دي بتاعت الاستقراء بتاعت كله يبقى اللي ما يسلمش المسلمون من لسانه وياد يبقى ايه مش مسلم لكن لو خليتها رأسي يبقى عايز تقول ان ده قمة الهرب معايا يبقى انك بتقول المسلم الحقيقي اللي بجد يعني بتعرف هو اللي ذلك لكن اللي الناس ما بتسلمش من لسانه وياده ده مسلم ده ايه كلام بقى نص كوم بقى عايش تقول كده معا يا اخوانا مفهوم المعنى ده يبقى في الف لام تدل على الاستغراق في الف لام تدل على الايه الكمال دي افقي ودي رأس افتكيرها كده هو بيتكلم من على ايه على العموم يبقى يتكلم على الاستغراق يتكلم على افقي يا رأسي افقي لا. بيقول ايه فانها تفيد استرقام مثال الوصف قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قول أعد الله لهم من فرصة عظيم يدخل في الاوصاف الأوصاف كل ما تناوله تناوله معاني الإسلام والإيمان والقنود والصدق يبقى إن المسلمين والمسلمات كل المسلمين والمسلمات حتى العصاف حتى العصاف ولذلك هو ما اقتصرش على وصف الاسلام فقط هذا كمان وصف ايه الايمان والصدق والكنوت والخشوع والصبر والتصدق والصيام والذكر وغير ذلك معايا اخوانا يبين المسلمين ها؟ كله داخل المسلمين نعم يبين انت تفهم المعاني اللطيفة دي ممكن تأمن عقيدتك به ترد على فرقه عقضية خطيرة تكفر المسلمين بمثل هذه الأمور بثال اسم الجنس قولوا تعالى وتعاونوا على البر والتقوى البر والتقوى هو البر واحد بس لا ده هنا ده اسم جنس معالي فلا يبقى إيه؟ يبقى فوق ولا تحت يعني راسي ولا أبقي أوفوكي. يبقى تعاونوا كأن الابت وإيه وتعاونوا على كل بر وتعاونوا على كل بر وكل تقوى هو ده المعنى فأشملوا البر جميع أنواع الخير وتشمل التقوى كل ما يلزم التقاؤه كده خلاص ولا إيه لسه خمس دقائق دقائق الدقاء مش عارف ده من السنيه على كده طيب ج ناخد ج يعني ها غامض ج النكره في سياق النفي والنفي والشرط والاستفهام تفيد العموم هذا انا مش عايز اتكلم مساله من ناحيه الاصوليه دي ما باحث في أصول القرآن أنا بتلاقي تكلم عنها من أصول حيث أقرب المعنى حتى تنتفع به في تدابورك القرآن ليه بقول أنك تبتكون جدي دي ما باحث لو مسكناها في في في علم الأصول هي جادة وشديدة وأحيانا بقى يفرعوا منها وتجد علم الكلام ويدلك على المقصود بحاجات بعيدة أو. لكن احنا بنحاول نزلل ده بحيث تستفيد في تدبرك القرآن هو ده اللي مقصود سيدوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول ايه؟ يقول الناس ايه نكرة؟ نكرة خلاف المعرفة صح؟ في وسائل التعريف لا هي الالف واللا ما دي التعريف الالف واللام تعريف. مظبوط؟ يعني لما تقول ايه؟ الرجل دي ايه؟ معرفة لما تقول رجل دي نكرة العرب كانوا يحطوا الالف واللام دلائل أخرى وقبل الرأس الأفق يشيلوها ويحطوها يغيروا المعن العربية من أسر اللغات فسبحان من هذا كلام من أسر اللغات اللغة العربية كل لغة تجد عندها قصور معين في اتجاه معين إذا اللغة العربية تجد يا إخواننا الأسد ليه مئة اسم الحية ليه 150 اسم واحيانا في اتجاه في طوع اللغة يقولوا مفيش مترادفات في اللغة كل اسم يفرق عن الاخر بشيء زي ما قلنا زمان ايه السيف الصمصامة المهند الصارم البطار كل دي يعني سيف لكن مش يعني سيف بالضبط لا ده يعني سيف وزيادة فالبطار سيف ايه قاطع الصارم سيف برضه في شدة بحيث انه هو ما صار مشاء يعني قطعه الصمصارة سيف مشقوق المهند سيف مصنوع في الهند وكان مشهورة كده، ما يا اخواننا وكأن كل لفظ بيدي معنى جديد وده القرآن حافل بهذا حافل بهذا وإحنا أخذنا مثال قبل كده انفجرت وانبجست فاكرين تذكرين فدأ بين انفجرت وانبجست كلاهما بمعنى واحد لو جيت انفجرت يعني انفجرت وانفجرت يعني انبجست في الحقيقه مش بالدقه دي وانفجرت وإن فيها قوه وانبجست فيها رقة وكانه بيصف انفجرت في اول الموضوع فلو تصورت ان انفجرت المطب حاشربه ازمان لا راح جاي بعد كده قالك ايه انبجست عايز يوصف ما ادري به الامر فبالتالي انفجرت دل على قوه الماء ووفوره بحيث أنه يسع هؤلاء جميعا ولما جه يتكلم على سهولة الاستعمال طالفا بجزا فسبحان من هذا كلها يبقى أقام عليهم الحك اليهود الملاعين دول من جهتين من جهة إن هو كسر عليهم الماء فوفاهم أضبط وكفاهم ومن جهة أنه سهل عليهم وذلل لهم يعني تناوله صح ولا من صح لحينما ينفعش يمقى هما حاجة واحدة ذلك لما عاد بعض أهل العلم على بعض المفسرين لما قال إيه وأظنه الرأس رحمه الله تعالى لما قال في قول الله عز وجل أتدعون بعلا أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأولين فقال أتدعون يعني أتتركون يعني أتدعون يعني من الدعاء أتدعون بعلا بعد اسم الإله وتذرون قال ما هم ممكن في فعل تاني وتدعون برضو يبقى هيبقى في جناس ايه يتطابق بس ده بيؤدي لمعنى الدعاء وده بيؤدي معنى وضع الشيء يعني تركه ها وتدعون يعني تتركون أسر خالقيين ده ذاك الحب هذا بقى ماشي مع الألفاظ البلاغة عند المحققين وده الجرجاني اللي هو الجرجاني اللي هو رأس وعلم البلاغة من هذا زي الإمام الشافع في الأصول عبد الجرجاني الجورجاني في في قال لا أنا بالمدرسة كلها قال لا البلاغة مش في الألفاظ أو الألفاظ مش بتجيء وراها المعاني لا ده المعاني هي اللي بتجر الألفاظ والبلاغة في المعاني مش في اللابس اه في اللابس لكن في المعاني اولى فهنا انت لو حرصت على الب... اللابس بس هتقول اه اتدعونا بعلا وتدعونا يبين فيه لطيفة جدا في اللابس لكن في الحقيقة في المعنى ابلغ تتذرون لان لأ... زر الشيء يعني ايه زران يعني ايه يعني تركه رما بغير اعتناء بخلاف ودع الشيء تركه ولو بالاعتناء يعني ادعه عند فلان مش ديمه الوديعة يبقى انت كانك حفظته انت تركته صحيح لكن مع, مع المراعاه والمعنايه لكن لما يظهر الشيء يعني كانك تركته اهملته اسقطته من حسابات يبقى لي الابله لان انت لو قلت تدعون كانك زكيتهم من طرف الخفيه صحيح كده؟ فهمين هذا المعنى زكيتهم من طرف الخفيه لا ده انت بقى اسقطت أنت, انت ربنا اسقطتم الله من حساباتكم هنا ما ينفعش الا ايه وتذرون يعني ايه دخلنا هنا اه النكرة. بنقول النجا معايا بنقول النكرة بنقول لي ترى اللغه العربيه الناكرة، الناكرة دي الألف واللام لما تيجي تجيني معاني جميلة جدا معاني بديعه لما تيجي الناكرة في سياق يعني سياق يعني جملة ترتيب جمله لما تاتي في سياق النفي او الناه، الناه لا يفعل، لا يفعلون، لا يفعلون كذا. المسلم لا يفعل الشر، ده نفي الناه المسلم لما لا لا تفعل الشر معايا كده اخوانا وقد يأتي الناس في الغرض الناس تقول المسلم لا, يف... لا يفعل المسلم زي ما تيجي تقول لا يابع أحدكم على بيع اخيه وفي المر... في الضبط الآخر لا يبيع أحدكم على بيع أخيه جنا دي نافية و دي نهي ماتل تدل على النهي كذلك وبطريقة أدلف النهي لما يستعمل للنهي ابلغ زي ما ربنا قال ايه لا لما يقول لا تضار والدة بولا به ده نفش أفاد نهي أفدناه الزاني لا ينكح إلا زانية ده خبر ولا إن شاء ده إن شاء أفدناه كأنه قال لا لا تنكح الزاني إلا لذني الزوال ختم طب ليه النفل لأن النفل يدل إن أنت شلت الأمر من جزره يعني الخبر دايما يفيد الاستقرار السبوط شيء مستقر هادي مستوطن في المكان بتيجي عليه بالناس مش بالناس فكأنك شلت تكله لا يبيع احدكم على باقي اخي يعني مش متصور من المسلم ابدا عملية البيع على باقي اخي كأنه نفاها من الاخبار من الوجود ان ما حصلش قبل كده ان مسلم باع على باقي اخي فكأنه بيكرهك في هذا مش بينهك بس لكن لو قلت لا تابع على بيع اخيك ده لكن ما يفيدش الإزالة ممكن يكون في مسلم فيفيد الناس لكن مش مع التاكيد اما النفي لما يراد به الناس يفيدوا مع الايه مع التاكيد والشرط والاستقطاب نجيب الامثله مثال سياق النبي. قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فين المكره هنا يوم لا تملك نفس هي دي ايه وبرضو لنفس برضه مش نفس دي برضه ناكره يبقى النفس دي مكرره ناكره مزبوط واكيد النفس دي غير النفس دي ولوم واحد اكيد غيرها صح كده يوم لا تملك نفس لنفس شيء فين النفس لا صح كده يبقى ذات يق نفس يبقى الجمله دي من فين وفيها ناكرة طيب ايه دي تاكيد ده ايه العموم اللي بنتكلم عليه معنى كده كانه بيقول ايه يوم لا تملك كل نفس لكل نفس شيء مش دي ابله شفتين تصطحب ارض تخطيت يعني ما تيجي تقرا كده وتستحضر المعنى ده تخطيت فدخل فيه الوالد مع الولد والولد مع الوالد والزوج مع, مع زوجه والاخ مع اخيه والصاحب مع صاحبه والنفس لنفسه. كله والنفس لنفسه داخل فيه صليتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كل نفس لا تملك لكل نفس شيئا وفي حاجه تانية شيئا نافرا صحيح كده كأنه عايز يقول ايه ما تستطيع انت يعني كده موضوع في هذه المساله يبقى لا يملك اي شيء كل نفس لا تملك اي شيء لأي نفس اخرى ما يا اخواننا مثال سياق الناس قوله تعالى فلا تجعلوا بناهيه هي مع فعل الامر لا فلا دلّكني على الأمر فلا تجعلوا لله أنذا المضارع لما يأتي صاد لا يتحول لإيه لفعل نهي أو فعل أمر. مش حاجة اسمها فعل نهي. لكن في حاجة اسمها فعل أمر. اللي بيتطلب ويستلزم الناس فلا تجعلوا لله أنذا أنذا هنا نكوى. وانتم تعلمون تشمل اي ند جعل لله سياق الشرط وما بكم من نعمه فمن الله هذا شرطه ما بكم ما هنا اداه الايه الشرط فين في فين فين ما, ما فين المكره نعمه يبقى ما بكم كانه عايز يقول تشمل اي نعمه عند العبد تمام يا سياق الاستفهام هل من خالق يا أيها الناس تقو ربكم الناس اذكروا نعمة ربكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق في النكرة خالق في الاستفهام هل النكرة في سياق الاستفهام تفيد ايه يعني عايز يقول ايه تشمل أي خالق غير الله تعالى. أحيانا يأتي النكره، يأتي النكره لتفيد أمور أخرى. أحيانا يأتي النكره للتعظيم. يعني ما بكم من نعمة فمن الله. بأسدت إيه؟ أي نعمة؟ كل نعمة. أحيانا بتأتي النكره لتفيد تعظيم هذا. المذكور او اللي هو المنكر زي وانزلنا من السماء ماء ماء هنا ايه ناكرة ناكرة منوانة جات ليه يريد العرب بها تعظيم ذلك كأنه عايز يقول ايه ان الالف واللام لو حطت أنزلنا من السماء الماء ما هو اللي بينزل من السماء الماء المعهود المعروف مش ما ماء دا كأنه ناكرة مش معروفة لكن لما نقول معرف ألف واللام طب ما هو الماء فيش غير ماء واحد هو لا ده شل الألف واللام كأنه بيقول إن اللي نازل عليكم من السماء الذي أنزله الله تعالى الماء ده ما يستطيع الإنسان ان يشده فيصير معهودا هو أعظم من الألف واللم تحده كأنه آل أنزلنا من السماء ما عظيما جليلا مباركا زاف وأجز منافع كل ذا قد في نشال الألف واللام في وهذه من عادة العرب وحانات للتحقير ها ها آه بعلن للتحقير أتدونه بعلن أبعده آلهة أخرى كل ده للتحقيق عكس قضيب ودلي اللي إللي إللي حديثي ده ولا ده السياق وثيقة في في ذا من مخاطب أهم تأتي للتأكيد رأيت سبواي سيبويه ورأيت سيبويها هن سبواي سيبويهم ولا سبوايهم سبوايهم رأيت سبوايهم سيبوي يعني ايه؟ إذا كان سيبوي دي هل تعرفت اعربت؟ ها؟ دي معربه ولا مبنيه؟ الاصل انها مبنيه لانها ممنوعه من الصرف ليه؟ عشان واحد ثانيه يا وإيه بوي وايه؟ وعجام الموائب لازم في ايه؟ في سببين صح كده؟ الاسم هنا هذا الاسم ما ابني ازاي انت حطيتلي تنوين في بوي التنوين ده اساس كانك بتقول رايت شبوي اخر غير اللي معوزت انت قصدت كده التنوين ده عمل